غليظه جدا ف إ ذ ا لاقى هذا المكان ا ل أ م ع ز الصوان قدمه أ و رجله تطاير منه قادح ومفلل تطاير منه أ ي من هذا المكان ا ل أ م ع ز ليس من رجله هو رجله أ ش د من هذا المكان ا ل أ م ع ز هذا مراده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 فتخرج النار من هذه الحصيات ومفلل أ و تتكسر هذه الحجارات مفلل أ ي مكسور تتكسر بملاقاته لرجله هذا معناه نعم اديم مطال الجوع حتى أ م ي ت ه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 لا يستجيب للجوع ولا يعطي طعامه ما أ ن لكن ن ف س ي ل هكذا يتكلم حتى أ م ي ت ه أ ي حتى أ م ي ت الجوع أ م ي ت الجوع من ك ث ر ة ا ل م م ا ط ل ة يبقى الجوع فيه حتى يذهب عني وما يطالبني بشيء أ ي ض ا ل أ ن ه ما سيجد مني سدادا للدين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 عنه الذكر ص فاذهل ح ف أ أ ي انسى عن الجوع حتى نسيه ويصور معناه ش د ة ا ل ف ا ق ة في وقته ما في طعم هذه ح ا ل ت ولذلك أ ح م د الله واشكر النعم م على كل أخرى هذه مسألة أخرى. نعم.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 طول مرء علي من الطول م ر ء متطول و أ س ت ف الواو حرف اعط و أ س ت ف طرب ا ل أ ر ض أ ي التصق ب ا ل أ ر ض و أ ك ت ف بذلك ل أ ن م ا د ة ا ل س ف يدل على النزول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 لكن هو يقول هكذا إ ن م ا استف بتربى ا ل أ ر ض تفاديا أ و عله ذلك الا يرى له عليه امرؤ متطول من, الفضل شيئاً من, من الطول شيئا إذن فقول كي لا يرى له علي من الطول أي من الفضل و ا ل ن ع م ة والعطاء و ا ل س ع ة لا يرى له من الطول إ م ر ؤ إمرؤ أ ي إ ن س ا ن متطول أ ي ممتن يمتن عليه فهو ي خ ا ف من ا ل ا م ت ن ا ل فيقول حتى ولو وجدت شخصا قصه يعطيني ما اقل اعظمي لا أ خ ا ف من ا ل ا م ت ن ا ل هذا ع ل ة عنده وقوله من الطول هذا في الحقيقه جار و ج ر و ر شبه ج م ل ة نعه لمنعوت محذوف والتقدير كي لا يرى له امرؤ متطول شيئا من الفضل علي فشيئا مفعول به ل ي ر ى وشيئا هذا موصوف بهذه بش بشبه الجمله هذه, هذه من الطول أ ي أ ف ع ل هذا حتى لا يرى إمرء يمتن علي ا يرى إ م ر ء ممتن علي شيئا من الطول يرى شيئا من الطولي يمتن به علي فاكتفي ب ا ل ا س ت ف ا ف ب ا ل أ ر ض هذا المعنى نعم ولولا اجتناب الذئب لم, ولول ولول لم يلف مشرب يعاش به الا لدي وماكل قوله ولولا اجتناب الذئب هذا عند النحاه ل و الامتناعيه ا حرف امتناع لوجود أ ي لولا اجتناب ا ل ذ ئ م موجود、ها. اذن فموجود هذا الخبر محظوظ كثيرا بعد لولا واجتناب أبدأ بالرفع أبدأ هذا مبتدا ولولا اجتناب ا ل ذ ئ م أ ي لولا, لولا انه يجتنب الذئب أ ي يبتعد عن الذئب مصدر ذمه أ يذمه أ ذما أ إ ذ ا صغره وحقره يقول لولا اجتناب ا ل ذ أ ب اي العيب الذي هو ا ل ح ق ا ر ة عنده لولا ذلك لم يلف مشرب لم ي لم ف ش ر ب أ يوجد لم ي مشرب يعاش به الا لدي وما أكلوا الا أ ك حاصلا لدي وما أ ك ل و ا معناه أ ن ه يخاف الذئب العيب عنده أ ن ه مع فقره يستطيع أ ن يحصل أ و أن يبحث عن ما يحتاج اليه من قوت ونحوه ب أ ي طريق لكنه يقول أ ن ا لو فعلت هذا بطريق ليس بمعتاد ليس بصحيح اخاف ا ل ذ ئ م ل أ ن ه عيب ك أ ن ه يقول ما أ ع ت د ي على الناس أ و ما أ ق ه ر الناس أ و ما شبه ذلك م افعل أ هذا ل أ ن هذا عيب أ س ت ط ي ع أ ن أ ص ل للطعام عن طريق ا ل ق و ة عن طريق ك ذ الغصب ا ه ذ لكن ل ك هذا فيه ذ ئ م وعيب لولا ذلك لو ل اجتناب ا ل ذ ئ م هذا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 لا يصل إ ل ى ما يريد ب ا ل ق و ة ل أ ن فيه داما لان في ذلك داما فلذلك يتركه الغصب وما أ ش ب ه ذلك لم يلف مشرب أ ي لم يوجد مشرب أ و ماكل إ ل ا أ س ت ط ي ع حصله لنفسي ب ا ل ق و ة أ و ب أ ي طريق هذا ولكن نفسا م ر ة لا تقيم بي على الضيم إ ل الا ريث ما أ ت ح و و م ريثما ة لا ت ق م الضيم بي ي على إلا ر أ ت ح و ل اتحول ثم قال ولكن نفسا مرة قال نفسا لا ولكن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 خ ي و ط ة ماري تغار وتفتل و أ ط و ي على الخمس يقال فيه الخمس و ا ل خ م س و ا ل خ م س و ا ل م خ م ص ة كل هذا يقال فيه أ ط و ي والطي هنا ضد النشر في ل غ ة العرب في هذا البيت كذا معناه ضد النشر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 و الخمس د م و ر البطن من الجوع و الخمس د م و ر البطن مطلحا قد يكون هناك د م و ر للبطن و ليس هناك جوع قد يكون بابي ا ل ط ب ي ع ة بعض الناس هكذا ت ج د ه بطن ض ا ب ر لكنه أ ك ل كثيرا هذا قد يقال له خ م س لكن الخمسه هنا يقصد به م و ر ا ل ب ط ن من ا ل ج و ع إذن ا ي ط و ي ح و ا ي ا ه ع ل ى ا ل ج و ع على ج من و ر ا ل ب ط بسبب ا ل ج و ع ف... نعم ف وإن ضممت الذي يجعل ك ن ا ل ف ت ه و الأظهر ث م ق ا ل كمن ط و ت أي أ ط و ي ع ل ى ا ل خ م س ا ل ح و ا ا طياً ي طيا كانطواء خيوطه ماري أ ي أ م ع ا ء هذا في بطني بسبب الجو م ط و ي ة كانطواء خيوطه مارية كانطواء ي و خ م ا ر ي خيوطة م اي ر أي كالتفاف خ ي والخيوطه ط م ر ي و ا جمع خيط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 وهذه ا ل ك س ر ة تكون د ل ت للتعنيس ل أ ج ل هذا وقول ماري أ ض ا ف خيوط إ ل ى ماري ماري هو معناه الفتال للحبال الذي يفتل الحبال يقال ماري هذا بمعانيه خيوطه ماري هذه الخيوط ما وصفها تغار وتفتل تغار أي تح... أي يحكم أ ي يحكم فتلها هذا ه معنى قوله تغار من أ غ اغار ر الحبل إذا شد فتلة شد أ الحبل إ ذ ا شد فتله تغار وتفتل ي ش و وتفتل أ ي تلوى فتله لواه وبعد الليل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 فيعطف المتقدم على ا ل م ت أ خ ر و ا ل م ت أ خ ر على المتقدم والمتساويات اذا فعل ى هذا لا م ع ن ى ل أ ن هذا عربي فصيل قوي فتؤخذ هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ر ب ي ة من كلامهم هكذا تغار وتفتل شبه أ م ع ا ء ه في بطنه ب خ ي و ط ة فتالم الذي يفتل الحبال كيف ترى حباله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 في مطلق الذهاب والانطلاق في أ ي وقت كان و إ ل ا الغدو هو البكور في الصباح للذهاب فيقال غدا يغدو بكر في الذهاب لا شيء في الصباح وقد يقال أ غ ت د ي أ ي أ خ ر ج في الصباح الباكر بعد الفجر وقبل بزوغ الشمس وقبل طلوع الشمس هذا ق ا ل ه أ غ ت د ي كما قال عمر القيس وقد أ غ ت د ي والطير في وكناتها و بمنجرد قيد ا ل أ و ا ب د هيكلي أ غ ت د ي ك اي ن إذن و أغدو فأغدو ا قال أ أ ب ك ر هذا المراد فقول الشنفره و أ غ د و على القوت الزهيد اي أ ب ك ر في الخروج للبحث عن القوت وهذا القوت ما يوجد و إ ن بحر لكن يخرج و أ غ د و على القوت الزهيد أ ي على طلب القوت فحذف ا ل طلب على هذا والزهيد القليل الزهيد هذا القوت القليل يبكر في الخروج لطلبه كما غدا أ ز ل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 والماء إ ذ ا وضع في اللبن يخفف من بياضه ي خ فيصفون ف من ب ا ض ه إذن ف ي الذئب بالاطحل لون بين ا ل غ ب ر ة والبياض نعم غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت ب أ ذ ن ا ب الشعاب ويعسل ا غدا نعم غدا؟ إيش غدا؟ غ طاويا اطحل هذا و الازل هذا الذئب غدا على أ ن غدا هذا فعل وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إ ل ى أ ز ل هذا الذي ت ق د م غدا أ ي هو ا ل أ ط ح ل ا ل أ ز ل غدا طاويا أ ي غدا جائعا غدا إ ي ش جائعا غدا طاويا إ ي ش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 لم يستقبلها ولم يستكبرها أ و وقف أ م امامه كانوا كان و ا كأن ا ل ر ي ه ت أ ت ي وتصدمه هو إ ذ ا فكانه عارضه في, في طريق هبوب ا ل ر ي ه إ ذ ا فيكون قد عارضه نعم يعارض الريح هافيا ه اي ف ا خفيفا أي خفيفا, خفيفا. في السير على الأرض على خفيفا على ا ل أ ر ض في السير يذهب ي م ن ة ويسره ل أ ن ه لا شيء في بطنه و إ ذ ا خلا ل ب ط ن خف الجسم إ ذ ا خف الجسم تجد الشخص ما لا يمشي ب ق و ة ك ذ ا تجده يمشي بضعف ي م ن ة ويسره أ ي و ه ف ب س ا ب خلو البطن من الطعام هذا معنى قولي هافيا نعم يخوت ب أ ذ ن ا ب الشعار ويعسل يخوت من خ اذا ت يخوت إ انقض معنى انقض سقط ونزل ب ق و ة على مكان كبير ل أ ن ه ضعيف جائع ما في بطن شيء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 أ و آ خ ر الشعاب أ ذ ن ا ب الشعاب أ ي منتهى الشعاب والشعاب جمع ا ل شعب والشعب الطريق بين الجبل ي ق ل ش ع ب وقد يطلق على أ ر ض فارغ لا شيء فيه ايضا وهكذا يخوض ب أ ذ ن ا ب الشعاب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 يعسل يمشي خببا مسرعا و ع د هذا المشي ب س ر ع ة وهو ضعيف ماذا يفعل ينقض ه في ا ل ن ه ا ي ة فكان ا ل أ ص ل هذا من ج ه ة اللفظ لكن الواو ل م ت ق الجمع فلا مانع نعم من فلما فأجابته لواه القوت من حيث نحل أمه دعا نظائر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 بالغ في الخيال يقول القود هو الذي لواه ل و هذا إيش؟ هذا الاسحل الذي هو مثل الاسحل لو الاسح الذي الازل وهو مثل الازل الارسح هو وهو هذا فلما لواه القود أ ي لما دفعه القود الذي يبحث ه الشيء الذي يبحث عنه هو القود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 فيدعو إ ذ ن ف ا ل م ا د ة هذه ت أ ت ي لمعاني كما سبقنا اشرنا الى مثل هذا من كلام الشافعي رحمه الله ف د ع ى ياتي في كلام العرب بمعنى ا ل ص ي ا ح والنداه ل م ل م ة نزلت فهنا د ع ا ل أ ن ه ما وجد ا ل شيء دفعه ا ل ق و د فماذا يفعل ي ص ي ح ويدعو غير القوت أ و يدعو شيئا آ خ ر لعله يجد القوت إ ن ذلك الشيء ا ل آ خ ر هذا معنى قول د ع وحذف المفعول به ل أ ن دعا فعل ماض مبني ا ل م ع ل و م وفاعله ضمير مستتر في جواز تقديره و و أ ي ن المفعول به حذفه دعوته لما نابني مسورا فلبى, فلبي يدي ي مسوري وهكذا العرب قديما ه كانوا ذ ك ا في لغتهم يستعملون ا ل د ع ا ل ي مثل هذا عند الملمات يدعون ولذلك يقول ص احد ا ل ش ع ا ر ا ل ح م ا س ة لا ي س أ ل و ن أ خ ا ه م حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا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 يا بني فلان مثلا يصيحي كذا يدعو ص ي ي ح كذا ب ق ي ة ا ل ق ب ي ل ة ف إ ذ ا سمعوا نداءه وهو الدعاء دعاءه اتوا إ ل ي ه مهرولين ويساعدونه م ب ا ش ر ة حتى ما يبحثون عن له حق او معه ا حق لا ما ذ و و منه م ودعا ف إ ذ ا وجدوا أ ي إ ن س ا ن يظلم ذاك أ و مع ذاك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 جمع ناحل يقال نحل جسم فلان ينحل فهو ناحل ولا يقال نحل جسم فلان و أ ج ا ز ه بعضهم لكن الكثير الصحيح نحل بضم الحاء فجسمه ناحل وجمعه نحل يجمع ناحل على نحل كما يجمع ن ا ح ل ة على نحل أ ي ض ا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 ويتلوه دبره والدبر ج م ا ع ة النحل ج جماعة م ا ا ع ة ل يقال له دبر أ و الخشرم المبعوث حث حث دبره محابيض هذا الخشرم لما ب د أ يمشي ك أ ن ه أ و اول من ب د أ بالمشي هذا ظاهر هكذا وتبعه دبره أ ي جماعته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 فتجدها في ذل وهوان وضعف وهذا الشرفر يريد أ ن يعبر عن هذا ويصف هذا فقال او ا ل خ ش ر م المبعوث حث حث دبره محابيض حث ث حث دبره دبره, دبره. دبره, دبره محابيض اي عيدان مشتار العسل هي التي حضت هذه ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة ا ل ن ح ل ة هذه مع رئيسها في الخروج والسير ل أ ن هذه المحابيض هذه العيدان لمشتري النحل يطرد يطر يطر يطر النحل ة بها حث حث ت دبره محابيض جموع محبط أ ر د ا ه ن سام معسل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 حرك ا ل خ ل ي ة فخرج النحل تمشي وتروح إذن فهذا هو المراد من قوله حث حث دبره م ح ا ب ي ض أ ر د ا ه ن أ ي أ ن ز ل ه ن سام مرتفع معسل طالب عسل معسل ايش معناه طالب ع س ل طالب العسل هو الذي أ خ ر ج هذا النحل من ا ل خ ل ي ة فخرج الخلية النحل من الخلية ذ ل ي ل ة ض ع ي ف ة وهذه النظائر في الذل والضعف كهذا النحل عند خروجه من ا ل خ ل ي ة هذا مراد الشنفر إ ن م ا يصور أ ف ك ا ر ه مما عنده نعم م ه ر ة تنفوهم ك أ ن شدوقها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 ج الشدق ن ب ا ف م ا ل أو الشدق جانب الفم هكذا ك أ ن شدوقها شقوق أ ي إ ذ ا ر أ ي ت شدوقها ك أ ن ك ر أ ي ت شقوقا ك أ ن ك ر أ ي ت شقوقا هذه الشق ج م و شق شقوق ش ق ك أ ن شدوقها ايش قال شقوق, شقوق أ ي الشقوق هي الخروط أ و الخروق خروق خرقه فهذه شقوق الخروق نعم شقوق العصي, شقوق العصي كانها أ ن ه شقوق العصي ك أ خروق في العصي والعصي يجمع عصن جمع عصا لو كسرت وجدت شقا او شقوقا في العصي فهذه النظائر شدوقها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 بصل ُ كذلك جمع باسل وباسله أ ي ك ر ي ه ة نعم فضج َ وضجت َ بالبراح كانها واياه نوح ٌ فوق ع ل ي ا أ ثكلوا أيضاً فضجت فضج َ فضجَّ ّ ت وضجت َ أ ي ضج َ الارسح على كما تقدم ضج ا ل أ ر س ح الذئب هذا و ض ج ة أي النظائر ومعنى الضجيج التصويت ب أ ص و ا ت م خ ت ل ط ة م ر ت ف ع ة يقال ض ج والضجيج مصدر ل ض ج ضج ا ل أ ر س ح أ ي ا ل أ ز ل و ض ج ة النظائر التي تقدم وصفها فضج وضجت ب ا ل ب ر ا ح ب ا ل ب ر ا ح بالبراح كأن... بالبراحي. بالبراحي. البراح هو المكان الواسع الذي لا زرع فيه ولا شجر يقال له البراح فارغ لا زرع فيه ولا شجر يقال له براح وهذا يشبه الصحراء كالصحراء وكذا فمعانيها واحده وهكذا、نعم. واياه نوح فوق علم ي ا ل ا ه ض كانه ك... ا كأنها... كأنها واياه كان النظائر واياه هذا الارسح أ ي ا ل أ ذ ل كانها واياه نوح نوح هنا المراد به النائحات ا ب ا ك ي ا ت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 و أ ط ل ق ه على الذات ولذلك معناه النائحات فقول نوح ف ك أ ن ه ا و إ ي ا ه ن و ح أ ي ف ك أ ن ه ا و إ ي ا ه نائحات ت ص ي ح صائحات والمصدر قد يوصف به وقد يخبر به عن المبتدا وقد يطلق على الذات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 و ََ ك ف َ ك َ أ َ ن َّ ه َ ا و َ إ ِ ي َ ا ه ُ نوه فوق َ علياء َََ ث ُ ك َ ل ُ ف فوق َ علياء َََ اي فوق علياء فوق, مكا فوق مكان مرتفع علياء هنا يقصد به مكانا عاليا وقفت وقفت هذه النظائر مع الارصح على مكان عال حتى تسمع صوت صوتها ص و ت لعلوها تصيح سكلوا َ سكلوا اي جمع ث ا ك ل ة وجمع ث ا ك ل أ ي ض ا و ا ل ث ا ك ل يقال ث ا ك ل ة وثاكل وثكلا ف ث ا ك ل ة وثكلا معناهما ا ل م ر أ ة التي فقدت ولدها يقال لها ث ا ك ل ة وثكلى لكن سكل ا جمع ل ث ا ك ل ة وثاكل و أ م ا ث ك ل ا ف إ ن ه يجمع على س ك ا ل ا ولا يجمع على سكل انما الذي يجمع على سكل هو ث ا ك ل ة أ و ثاكل نعم و أ غ ض ى و أ غ ض ت واتسى واتست به、نعم. براميل عزاها وعزته مرمل, مرمل. واغضى و أ غ ض ت و واتس... أ غ ض ى و أ غ ض ت أغضى أ ي ا ل أ ر س ح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 ف يغضي وصف زين العابدين ي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم الا حين يقارب ب ت س م يغضي أي ي بين الجفون فهذا هو ا ل إ غ ض ا ء في اللغه ة فالأرسح ذ هذه ا معناه الأرسح النظائر يغضي يعني معناه هي مع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 و ا ل أ ص ل مرامل ل أ ن ه جمع مرمل و أ ت ت اليمن ل ل إ ش ب ا ع ض ر و ر ة مراميل ايش بعده عزاها وعزتها عزاها أ ي ا ل أ ر س ح عزاها أ ي صبرت أ و صبرها و س ل ا ه ا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 الذي معن ا د قوت ولزاد ا وعزته كذلك النظائر التي هي المراميل أ و المرامل لا قوت عندها نعم ش ك ى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إ ن لم ينفع الشكو أ ج م ل أ ي قول قال الشكا اي شكا ا ل أ ر ص ح اي ش ك ى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 كل من يشكو هذه ا ل ح ا ل ة لصاحبه شكا وشكت نعم ثم ر ع و ى أ ي ا ل أ ر س ح الذي تقدم ذكر شكوه ثم ر ع و ى أ ي رجع عن هذا الشكو و ر ع و ى في فن الصرف فعل أ ص ل ه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 الواو ا ل أ خ ي ر ة ياء فقالوا ارعوا ياء فلما قلبوا هذه الواو الوا فصارت ياء تحركت الياء و ا ن ف ت ه ا ما قبله فقلبت الياء أ ل ف ا فصار ر ع و ا و رعوا أ ي رجع عن القبيل أ و عن الشيء الذي كان يفعله وليس ب جيد يقال ارعوا هي رجع إ ل ى الرشد وترك ما كان يفعله فيقال ارعوا وهذا ا ل ن ظ ئ ر النحل و ا ل أ ر س ح كانت تصيف وتضيج وهي أ خ ي ر ا ر أ ت أ ن هذه ما في فاعل لا فاعل في هذا ماذا ينفعنا هذا فرعوا و ر ع و ت أ ي رجعت عما كانت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 العجل في ا ل ح ا ج ة التي يريدها وهو السكوت والارعواء هنا هذا هو العجل هذا وقع على ذلك يقال نقض فلان ي ن ك ض نكظا في حاجته أ ي أ س ر ع فيه أ و ج ر ه بسرعه هكذا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 لا لا, لا, لا, لا لا لذلك يقول لام الابتداء قيد بالابتداء إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه لا تجر、ها. عندك لام للتعليل هي ل ت ج ر تقول الكتاب لزيد